بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم مضى الأبطار شدوا وأبحروا وكبرد عن الله فيهم فكبروا ولا حالهم في الأفق نور ففارقوا وضاجعهم شوقا وللجد شمر بالغيل مضى الأبطار شدوا وأرمحوا وكبرد عن الله فيهم فكبروا ولا راجعهم شوقا وللجد شمر بليل مضى الأبطال شد وامحر وكما ردع الله فيهم فكبر ولا حالهم في الغنون ففارقوا راجعهم شوقا وللجد شمر وساروا على مواد بحر كأمنى جمال بذكى البحر والريح تصفر طريقهم وفو قادر الأمجاد حلوا وعسكروا على صفحة التاريخ في كل ليلة شموه لهم يروى ومجد يصطر جماعتهم جسر على مدن ذلة عليه إلى العليا نخو ونعبر فيا رب بهم في جماعة كتاب قم يا منصور جادي من جسننا من ذلته عليه الى العلياء نمحو ونعب فيا رب انقذ بهم في جما سيفك ينصو تدينه لنا الدنيا جميعا بأسرين كما دان للعيالك السرا وقيصو ولا تجعلني يا رب نبصير قيصا تباع وتشراب الدنا يا ولا ميت دسميقان ترداه مزقا وأشلاه في الأرض إن دم يخضر أجيء بها يوم المعادي على الملأ بيخ جريه المسك واللون أحمر عزيزا ودسميقان ترداه مزقا وأشلاه في الأرض إن دم يخضر أجيء بها يوم المعادي وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي